أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف في الليل والنهار لأيات اللول الأرباب الذين يذكرون الله قيامهم وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار